أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل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 إِنَّهُ هُوَ الحكيم هو الذي الَّذِي عليك الكتاب منه آيات آيَاتٌ هن أم الكتاب الْكِتَابِ تشابهات فأما الذين في قلوبهم قُلُوبِهِم زَيْغٌ فيت تَتَّبِعُونَ ما تشابه منه، وَيَطَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تأويله, وما يعلم تأويله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 من رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لا ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله أخضر تعالى أنه الحي كامل الحياة القيوم القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مجتمع الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب أي شهد ما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من مرسلين وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل هذا الكتاب هدى للناس فأكمل رسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضللات فاستنقذهم به من الجهالات وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة والصراط المستقيم وطرق الجحيم فالذين آمنوا به وسدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل وأن الذين كفروا بايات الله التي بينها في كتابه وعلى رسال رسوله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ممن عصاه من تمام قيوميتي تعالى أن علمه محيط بالخلائق لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء حتى ما في بطون الحوامل فهو الذي يصوركم في أرحامي كيف يشاء من ذكر وأنثى وكامل خلق وناقصه متنقلين في اطوار خلقتي وبديع حكمته فمن, فمن هذا شأنه مع عباده واعتنائه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة الا هو لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن, عن أن يوصف بلقص أو ينعت بلم الحكيم في خلقه وشرعه ثم يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه ولي تفرد بإنزال هذا كتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق وأن هذا كتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره ومنه آيات متشابهات تحت بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من احتمال بمجردها حتى تضم إلى المحكم الذين في قلوبهم مرض وزغ وانحراف لسؤ قصدهم يتبعون متشابه منه يستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا أماه العلم الذين وصل العلم واليقين لعفدتهم أذمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه متشابه ومتشابه محكمه ومتشابه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف فلعلم من المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة فيردون متشابه المحكم يعود كل محكما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي الأهل العقول الرزينة ففي هذا دين على أن هذا من علامات أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من عصاف أهل الأراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة فقوله وما يعلم تأويله إلا الله إن نريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي تعين الوقوف على إلا الله حيث هو تعال بهذا المعنى ويريد بالتأويل مع التفسير ومعرفة مع الكلام كان العطف أولى فيكون هذا مدحل راسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها متشابهة ولما كان المقام مقاما قسامي لمنحرفين مستقيمين دعوا الله تعالى لثبتهم على إيماني فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تملها عن الحق إلى الباطل بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا إنك أنت الوهاب أي كثير الفضل والهبات وهذه الآية تصلح مثال للطريقة التي يتعين سلوكها بمتشابهات وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألون ألا يزير قلوبهم بعد الهداف قد اخبر في آيات أخرى عن أسباب التي بها تزير قلوبها للحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب وافدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة فالعبد لا تولى عن ربه ووالى عدوه فرأى الحقق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى نفسه وأزغى قلبه عقوبة له على زيغه وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه فلا يلوم الا نفسه الأمرة بالسوء والله اعلم ثم يقول سبحانه ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف المعاد هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم وهو يتضمن إقرار بالبعث والجزاء واليقين التام وأن الله لا بد أن يقعد ما وعد به، فذلك يستلزم وجبه ومقتضاه من العمل واستعداد ذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح العقول وبي وأصل الرابط في الخير والرابط من الشر. الذينهما أساس الخيرات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار فدأ بآل فرعون والذين من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 قد كان لكم آيتين في فئتين تقتا فئتان تقاتل, تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعذرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم بخير من ذلك للذين اتَّقَوْا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم مقود النار الايات لما ذكر يوم القيامه ذكر ان جميع من كفر بالله فكذب رسول الله لا بد ان يدخل النار ويصلوها فان اموالهم واولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله فانه سيجري عليهم في الدنيا من احداث والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الآيات الله أخذهم الله بذنوبهم وعجلهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات إخروية فالله شديد العقاب إياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب ثم يقول سبحانه قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وهذا خبر بسر المؤمنين وتخويف للكافرين أنهم بد أن يغلبوا في هذه الدنيا وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله وأنه على الحق وأعداءه على الباطل حيث حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع قلة عددهم وفئة الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام في الصلاح وغيره فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله ففي هذا عبرة لأهل البصائر فلولى أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقهم واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس أم يقول سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآيات خبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة وبين التفاوت العظيم وفرق الجسيم بين الدارين خبر أن الناس زيت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب وعكفت على لذاتها النفوس كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم وهي مع هذا متاع قليل منقض في مده يسيرة فهذا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن معاب ثم اخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه اللذات فلهم اصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء ولهم أزواج مطحرة من كل آفة ونقص جميلات الأخلاق كاملات الخلائق لأن النفي يستلزم ضده فتطهئها عن آفات مستلزم لوصفها بالكمالات والله بصير بالعباد فييسر كل منهم لما خلق له أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لتلك الدار الباقيه، فيأخذون من هذه الحياة من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عباة الله وطاعته وأما أهل الشقاوة إعراض فيقيضهم لعملها الشقاوة ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها فيتخذونها قرارا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بأسحار أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقاية معذاب النار وهذا من وسائل في يحبها الله أن يتوسل عبد إلى بما من النبي عليه من الإيمان والعمل الصالحة إلى تكمل نعم الله عليه لحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب ثم وصفهم بأجمل الصفات بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته يصبرون على طاعة الله يصبرون عن معاصيه يصبرون على قداره المؤلمة وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن صدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع وبالنفقات ذي سبو الخيرات وعلى الفقراء وعلى الحاجات وباستغفار خصوصا وقت الأسحار فإنهم مد الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا يستغفرون الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن ومن يكفر بآيات اللَّهِ الله اللَّهَ الله سريع الحساب 119. فإن حاجوك فقل أَسْلَمْتُ فقل لِلَّهِ وجهي لله ومن اتبع 110. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاو والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا الله والعزيز الحكيم هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيام بقصد وذلك تضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء إن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال والعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال وبكماله المطلق الذي لا يفسي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغوه أو يصل إلى الثناء عليه والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه فلنه في غاية الحكمة والاحكام والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه هو أعظم الحقائق وأوضحها قد قام الله على ذلك من براهين وأدلة ما لا يمكن إحصائه وعده وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه أنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادية الصادقة وفي ضمن ذلك تعديلهم أن الخلق تبع لهم أنهم هم الأئمة المتبوعون وفي هذا من فضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر القدر ثم يخبر تعالى أن الدين عند الله أي الدين الذي لا دين له سواه ولا مقبول غيره هو الإسلام وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا لما شرعه على ألسنة رسله قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين فمن دان بغير فمن دان بغير دين إسلام فهو لم يدر لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على أسنة رسله ثم أخبر تعالى أن أهل كتاب يعلمون ذلك إنما اختلفوا فانحرفوا عنه عنادا وبغيا إلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم اختلاف الموجب للزوم الدين حقيقي ثم لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا حق المعرفة ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أي فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون ثم لما بين أن الدين الحقيقي عنده إسلام وكان اهل كتاب قد اجهافه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة وقامت عليهم الحجة فعاندوها أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن أنه اسلم وجهه أي ظاهره باطنه لله وأن من اتبعه ذلك قد وافقوه على هذا الإدعاء الخالص وأن يقول للناس كلهم أهل كتاب والأميين أي الذين ليسهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق فإن توليتم فحسابكم على الله وأنا ليس علي إلا البلاغ فقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة ثم يقول سبحانه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير حق الآيات. أي الذين جمعوا بين هذه الشروع الكفر بآيات الله وتكذب رسول الله والجناية العظيمة على أعظم الخلق حقا على الخلق، وهم الرسل وأئمة الهدى الذين ينتأمر الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الاديان الذي اتفقت عليه والعقول فهؤلاء قد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فاستحقوا العذاب الآليم وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته. ثم يقول سبحانه: الذين نصيبا من كتاب أي لا تنظروا وتعجوا من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من كتاب، ويدعون إلى كتاب الله؟ الذي يصدق ما أنزله على رسله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن اتباع الحق فكأنه قيل أي داع دعاهم إلى هذا الاعراض وهم حق باتباع وعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فذكر سببين السببين أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة فأنا تجبير الملك راجع عليهم حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى نصارى من المعلوم أن هذه أماني باطلة شرعا وعقلا والساب الثاني أنهم لما كذوا بآيات الله وافتروا عليه زينهم الشيطان وسوء عملهم واغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفى العامل لما عملوا وجرى عدل الله في عباده فهناك لا تسأل عما يصيرون إليه من عقاب وما يفوتهم من الخير والثواب فذلك إما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد فصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير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 والله رؤوف بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول الله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أصلع وغيره تبعه أن يقول عن ربه معلن بتفرده بتصفيف الأمور وتدبير العالم العلوي والسفلي واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ليس أمره بأمانية كتابه ولا غيرهم في الأمر أمر الله والتدبير له ليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقديره فأنه كما أنه متصرف بمداوة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان فقوله بيدك الخير أي الخير كله منك ولا يتبع حسناتي وخيراتي إلا الله فأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفا ولا اسما ولا فعلا ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاء، ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال بيدك الخير والشر فليقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله أما سدوا القول للمفسرين حيث قال وكذلك الشرب بيد الله فإنه وهم محض ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام وجوابهم فصلنا دولج الليل في النهار ونجن النهار في الليل اي يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويجد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه يخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار متنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من الحي كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض فقد انقادت له جميع العناصر فقولوا وترزق من تشاء بغير حساب قد ذكر الله بغير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فعلى العباد أن لا طب رزق إلا من الله ويسعوا فيه بأسباب التي يسرها الله وأبحا ثم يقول سبحانه لا يتخذ مؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية هذا نهي من الله وتحذير للمؤمن أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمن فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم من يفعل ذلك التولي فليس من الله دي شيء أي فهو بريء من الله والله بريء منه فقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم قوله إلا أن تتقونهم تقاه أي إلا أن تخافوا على أنوسكم في إبداء العداوات الكافرين فلكم في هذه الحال الرصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة في الله نفسه أي فخافوا واخشوه فقدموا خشة على خشة الناس فإنه ليتولى شؤون العباد قد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه فيجاز من قدم حقوقهم ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل فيعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل ثم احضر تعالى بحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه كما إن علمه محيط بكل شيء في السماء وأرض فلا, يخفى فلا تخفى عليه خافية ومع حاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن موجود ولما ذكر لهم من عظمته وسعات أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوا في كل أحوالهم ذكر لهم أيضا داعيا آخر إلى مراقبته وتقوى وهو أنهم كلهم صائرون ليه وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة فحينئذ يغثب طوال خير فيما قدمه لأنفسهم فيتحسر هذا الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرا ويودون أن بينهم وبينه أمدا بعيدا إذا عرف العبد أنه ساعنا ربه وكادهم في هذه الحياة فأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له ذا أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي تجب الفضيحة والعقوبة استجاد بالاعمال الصالحة التي تجب السعادة والمثوبة ولهذا قال تعالى يحذركم الله نفسه وذلك بما يبدي لكم اوصاف عظمته وكمال عدله وشدة لكاله ومع شدة عقابه فإنه رؤوف الرحيم من رأفة ورحمته أنه خوف العبادة وزجرهم عن الغي والفساد كما قال تعالى لما ذكر العقوبات ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ورأفة ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها خيرات ورأفة ورحمته لحذرة من الطرق التي تفضي بهم المكرهات فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه لسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالك إلى الجحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصطفى آدَمَ ونوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بطني مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَإِنِّي سميتها مريم وَإِنِّي أُعِيدُهَا بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك, أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة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 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم الله فيغفر لكم ذنوبكم الله أبو الرحيم هذه الآية هي الميزان لفي وره بها من أحب الله عفيقه ومن ادعى ذلك دعوا مجرده فعلمة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما أدعو ليه طريقا إلى محبة ورضوانه فلا تنال محبه الله ورضوانه وثوابه الا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنه وامتثال امرهما واجتناب بنهيهما فمن فعل ذلك حبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه فكانه قيل ومع ذلك فما حقيقه اتباع الرسول وصفتها فاجاب بقوله قل اطيعوا الله والرسول في امتثال الامر واجتناب وتصديق الخبر فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر والله لا يحب الكافرين لله تعالى من عباد أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم بفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة فذكر هذه بيوت الكبار وما احتوت عليه من كمات الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم وشم ذكورهم ونساءهم وهذا من أجل من مننه وأفضل مواقع وجوده وكرمه والله سميع عليم يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته فلما قرر عظمتها لبيوت ذكر قصة مريم وضيها عيسى عيسى صلى الله عليه وسلم كيف تسلسل من هذه البيوت الفاضلة كيف تنقات بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره وأن امرأة عمران قالت متضرعة فينا ربها وتقربت اليه بهذه القربة التي يحبها التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته إني نذرت لك ماهي بطني محرر أي خادما لبيت العبادة المشحون بمتعبدين فتقبل مني هذا العمل اي اجعله مؤسسا على الإيمان والاخلاص مثمرا للخير والثواب إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قات ربي إني وضعتها أنت الله على بما وضعت ويسد ذكرك أنت. كان في هذا الكلام نوع تضرع منها انكسار نفس حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرا يحصل منهم من قوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة والأنثى بخلاف ذلك فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرها وصارت هذه أنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور بل من أكثرهم وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر ولهذا قال فتقبلها ربها بقبو الحسن بثها نباتا حسنا أي ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية كملت بها أحوالها وصنحت بها أقوالها وأفعالها ونمى فيها كمالها ويسر الله لها زكريا كافلا وهذا من منة الله على عبد أن يجعل من يتولى تربيةه من الكاملين المصلحين ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم يرزق الحاصل بلا كد ولا تعب إنما هو كرامة أكرمها الله به إذ كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو محل العبادة وفي إشاره إلى كثة صلاتها وملازمتها لمحرابها وجد عندها رزقا هنيئا معدى قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بها ذكره, ذكره ونسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس فقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه هم قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله اسمه أي الكلمة التي من الله عيسى فكانت بشارة بهذا النبي الكريم بعيسى بمريم والتصديق له, له فهذه من الله كلمة شريفة لا الله بها عيسى بمريم وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون فقوله وسيدا وحصورا أي هذا نبشر به وهو يحيى سيد من فضل الرسل وكرامهم والحصور قيله الذي لا يلد له ولا شهوة له في النساء فقيله الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة وهذا أليق المعنيين ونبي من الصالحين الذين بلغوا في الصلاح جروته العالية قال ربي أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر ومرأة عاقر فهذا ما نعام من أي طريق يا ربي يحصل لي ذلك مع ما ينافي ذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء إنه كما حكمته فإنه قد يخلق ذلك لانه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الاسباب لقدرته ونفذت فيها مشيئة فلا يتعصى على قذتي شيء من أسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت قال رب اجعل لي آية ليحصل السرور واستبشار فإن كنت يا رب متيقنا ما أخبرتني به ولكن النفس تفرح ويطمعن القلب إلى مقدمات الرحمة ولطف قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وفي هذه المدة اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وإذكار أول النهار وآخرة فمنعم الكلام في هذه المدة فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر فالمرأة العاقر وكونه لا يقدر على مخاطبة آدميين ولسانه منطلق ذكر الله وتسبيحه آية أخرى حينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله واكترمه الذكر والتسبيح بالعشاية والإبكار فكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا فإنما من الله به عليها من ذلك رزق الهني الذي يحصل غير حساب ذكراه وهي جوعت ضرع والسؤال والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب ولكنه يقدر أمرا محبوبا على يد من يحبه يرفع الله قدره ويعظم أجره فصل الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهج وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين الآيات عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغا عظيما فقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك ووهب, ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة وطهرك من الأخلاق الرذيلة واصطفاك على نساء العالمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كم لمن الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سأل الطعام فنادتها الملائكة على عن أمر الله لها بذلك يتغتبط بنعم الله وتشكر الله وتقوم بحقوقه وتشتغل بخدمته ولهذا قالت الملائكة يا مريم قنطي لربك أي من الطاعة والخضوع والخشوع ربك وأديمي ذلك واستدي واركعي مع الراكعين أي مع المصلين فقامت لكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى ذلك من انباء الغيب نوحيه ليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى وصت بهم الخصومه إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها فأنت يا أيها الرسول لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس وإنما الله نبأك بها وهذا هو المقصود أعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة وأعظم العبر الاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبارة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمه منه, منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أي له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق الى الله وأعلاهم درجة وهذه بشاره لا يشبهها شيء من البشارات ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهدي فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق وكذلك يكلمهم كهلا أي في حال كهولته وهذا تكليم النبوة والدعوة وإرشاد فكلامه في المهدي فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وضراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة وكلامه في كهولته فيه نفع العظيم للخلق وكونه واسطة بينه وبين ربهم في وحيه وتبلغ دينه وشرعه ومع ذلك فهو من الصالحين الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه وألسنتهم بالثناء عليه وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته قالت ربي أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر وهذا من أمور المستغربة قال كذلك الله يخلق ما يشاء ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وانه لا ممانع لا ارادته اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب اي جنس الكتب السابقه والحكم بين الناس ويعطيه النبوه ويجعله رسولا الى بني اسرائيل ويؤيده بالايات البينات والأدلة حيث قال قد جئتكم من ربكم أني رسول الله حقا وذلك أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنبخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وابرئ الاكمه وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه والأبرص واحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقين لما بين يدي من التوراة فايده الله بجنسين من الآيات والبراهين والخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الاتيان بها والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاء في الرسل ولناقضهم في أصولهم مفروعهم فعلم بذلك أنه رسول الله وأن جاء به حق لا ريب فيه فأيضا فقوله وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي ليخفف عنكم بعض الآصار والأغلال فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه وهذا ما يدعو له جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم وهذا هو الصراط المستقيم الذي من يسلكه أوصله إلى جنات النعيم فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبع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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 119. جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ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 وَإِنَّ الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تولوا فَإِنَّ الله عليم بالمفسدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول الله سبحانه فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون حو أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما حس عيسى منهم الكفر واتفاق على رج دعوته قال نادبا لبني إسرائيل على مؤازرته من أنصار إلى الله قال الحواريون أي الأنصار نحن أنصار الله نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وهذا من منة الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعة والنصره رسوله ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق ولما حس عيسى منه الكفر وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم مكروا بعيسى ومكر الله بهم والله خير الماكرين فاتفقوا على قتله وصلبه وشبه لهم عيسى فقبضوا على من شبه لهم به وقال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فرفعه الله اليه فطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى وباءوا بالإثم العظيم وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه أمة حكماً عدلاً يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مغرورون مخدوعون وقوله وجاعل الذين كفوا وجاعل الذين يتبعون يتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من حرف عن دينه ثم لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا هم أتباعه حقا فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية ولكن حكمة الله عادلة إنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره الله النصر المبين وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه فتجرى على معصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء والله عزيز حكيم فقوله ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم في تختلفون ثم بين ما يفعله بهم فقال فأما الذين كفروا الآيتين وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة ثم لما بعث سيد مرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالة الرسالات كلها ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين وقوله تعالى ذلك نتلوه عليك الآية أي هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأمبياء المرسلين هو آيات الله البينات وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه وهو الحكيم المحكم صادق الأخبار حسن الأحكام ثم يقول سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم لما ذكر كسة مريم وعيسى ونبأهما الحق وأنه عبد أنعم الله عليه وأن من زعم أن فيه شيئا من الإلهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى صلى الله عليه وسلم فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة فلو كان له وجه صحيح لكان آدم حق منه فإنه خلق من دون أم ولا أب ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله فجعوة إلهية عيسى بكون خلق من أم بلا أب دعوا من أبطل الدعاوي وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى كما قال عن نفسه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان قد وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد مصارى نجران وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين لأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا الهيته وصف به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فانه فإنه قد تضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه فدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة لأن يحضره وأهله وأبناءه وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يجعل الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقا وأنهم إن باهلوه هلكوهم وأولادهم وأهلوهم فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منه المواجعة والمهادنة فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن باهلة وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين ثم يقول سبحانه فإن تولوا فإن الله عليم بالمسدين أي فإن عرضوا عن الحق بعدما لهم، ولم يرجعوا عن ضلالاتهم فهم مسدون والله عليم بهم ولهذا قال تعالى إن هذا له القصص الحق أي الذي لا ريب فيه إن الله له العزيز الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وذعنت له سكان الأرض والسماوات ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.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 يا أهل الكتاب لما تحجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم ها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 نبي و الذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّعْوَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُورُونَ يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول الله سبحانه قل يا أهل كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبينكم الآيات هذه الآيات الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب وكان يقرأ أحيانا في ركعة الأولى من سنة الفجر قولوا آمنا بالله الآية ويقرأ بها في ركعة الآخرة من سنة الصبح استمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفقت عليه الأنبياء ومرسلون واحتوت على توحيد الالهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص ربوبية ولا من, من نعوت الالهية فإن القاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تقوله تعالى قل يا أيها الكافرون إلى آخرها ثم يقول سبحانه يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم أخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأما اليهود والنصارى ومشكون، فأبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم لأن دينه دينه حنيفية السمحه التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة, خصيصة مسلمين، وأما دعوة اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم، فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها. لم تؤسس إلا بعد الخليل فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وفصراءهم فهاب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة فهذا قبل أن ينظر محتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم, يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دين على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به وقوله والله ولي نؤمنين فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله يطفه ويسره للإسرار وجنبه العسرار ثم يقول سبحانه ود الطائفة منها كتاب الآيات هذا من منة الله على هدئ أمة حيث اخبرهم بمكر أعدائهم منها الكتاب وأنهم من حصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المنكرات الخبيثة فقال الطائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينكم فقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا هذا مكرهم الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء فخصكم يا هذه أمة بما لم يخص به غيركم ولا يدري هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقة إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا ولم تجده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه وقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم كما قال تعالى ود كثير من الكتاب ليردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبينهم الحق الايه نخبر تعالى عنها الكتاب أن منهم طائفة أمناء في لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير منهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل ومع هذه فإنهم الباطلة فيقولون ليس لنا في الأميين سبيل أي ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم لأنهم لا حرمة لهم قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن عليهم شد الحرج فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمنفع ذلك جهلا وضلالا ثم قال تعالى بل، أي ليس أمر كما قالوا فإنه من أوفى بعهدي واتقى أي قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه أي ومن كان بخلاف ذلك فلم يفي بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله فإن الله يمقته ويجازيه على ذلك أعظم النكال وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة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 وَإِنَّ منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله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 أيأمركم بالكفر بعد إِذْ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري. قالوا أقررنا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 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وَمَا أنت وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 يقول الله سبحانه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايات اي ان الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون اليها بالايمان الكاذبه والعهود المنكوثه فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اي قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه وحرموا توابه ومنعوا من عمي التزكية وهي التطهير بل يريدون القيامة وهم متلوثون بالجرائم متجنسون بالذنوب العظائم ثم يقول سبحانه وإن منهم لفريقا يلون ألسيتهم بكتاب الآية أي وإن من كتاب فريقا هم محرفون لكتاب الله يلون ألسيتهم بكتاب لتحسبوه من الكتاب وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي ثم هم مع هذا التحريف الشنيع يوهمون أنهم الكتاب وهم كذبة في ذلك يصرحون بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم ثم يقول سبحانه ما كان بشرا أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية أن يمتنع ويستحيل كل استحالة لبشر من الله تعالى لبشر من الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي أن يأمر الناس بعبادته وبعبادة النبيين والملائكة واتخاذ مربابا لأن هذا هو الكفر فكيف وقد بعث بإسلام المناف الكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده؟ هذا من الممتنع لأن حاله وما هو عليه ومن الله به عليهم من فضائل وخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهار، وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم غرور ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك حيث أمرهم بعبات الله وطاعته فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثال في هذا ظاهر البطلان ثم يقول سبحانه إذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم الآية هذا إخبار منه تعالى أنه خذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاه من نبيه عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤون به وينصرونه فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا وأشهدهم وشهد عليهم وتوعد من خالف هذا الميثاق وهذا, وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنهم فهذا دينه الذي أخذه الله عليهم وأقروا به واعترفوا فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنهم يتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنهم يتباعه مخالف لطريقته، لطريقه وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب وأديان، وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه: أفَغَيرَ دين الله يبغون الآيَةَ. قد تقدم في سورة البقرة أن هذه أصوله هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد تفقّت عليها الكتب والرسل، وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد. وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي وأن من غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب إلى عبة أشجار وأحجار والنيران أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان أو إلى التعطيل رب العالمين أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشيطان وهؤلاء كلهم في الآخرة من خاسرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 إن الذين كفروا بعد إِيمَانِهِمْ ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَٰئِكَ هم الضالون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 تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من فإن الله به عليم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 فاتلوها إن كنتم صادقين فمن اشترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين يعني أنه يبعد كل البعد ان يهدي الله قوم عرفوا الايمان ودخلوا فيه وشهدوا ان الرسول حق ثم ارتدوا على عقابهم ناكفين لانهم عرفوا الحق فرفضوه ولان من هذه الحاله وصفه فان الله يعاقب الانتكاس وانقلاب القلب جزاء له اذ عرف الحق فتركه والباطل فاثره فوالله الله ما تولى نفسه فهؤلاء عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدون في اللعنة والعذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إذا جاءهم امر الله لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفر لذنوبهم المصلحين لعيوبهم فإن الله لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه ولكن من كفر وأصر على كفره ولم يزد إلا كفرا حتى مات على كفره فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى استالكوه طريق الشقاء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم فليس لهم وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا من الأرض ذهبا ليسدوا لم ينفعهم شيئا فعياذا بالله من الكفر وفروعه ثم يقول سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون الآية يعني لن تنالوا فزكوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات وهو الطريق الوصول والجنة حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وازكاها فإن النفقة من الطيب المحور للنفوس من أكبر أدلة على سماحة النفس واستصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها من أول الجنائل على محبة الله وتقديم محبتي على محبة الأموال التي جمعت النفوس على قوة التعلق بها فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروه, الذروة العليا من الكمال وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووثقه عمالا وأخلاقا لا تحصل, لا تحصل بدون هذه الحالة وأيضا فمن قال بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرار ومع أن النفقة من الطيبات يكون الحالات فمهما انفق العبد من نفقة القليلة أو الكثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم وسيجزي كل من فقه بحسب عمله سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الاجل من جنة الامور التي في قبح فيها اليهود بنبي عيسى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم زعلوا أن النفخ باطل وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله فكذبهم الله بأمر يعرفونه فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل ذي التوراة كان حلالا لبن إسرائيل إلا أشياء, يسرها حر... إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه ثم ان التوراة فيها من التي نسخت ما كان حلالا قبل ذلك شيء كثير قل لهم إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحرير وتحريم وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره فإن انقذ بالحق فهو الواجب فإن أبا ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه واصفرأه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود ثم يقول سبحانه قُلْ صَدَقَ اللَّهُ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ فكين. أي قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فِي كُلِّ مَا قَالَهُ ومصدقٌ لله قيلًا وحديثًا قد بيّن في هذه الآيات أدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه من حديث من كتاب الذي رسوله ويرد دعوته فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك إبراهيم وحجر بنت لها الجبال وتخضع لها الرجال فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا تريك له وتصيق كل رسول أصله الله وكل كتاب أنزله والإعراض عن أديان الباطئة المنحرفة فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبريا عن شرك وأهله وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذيذ بثة مباركا وهدى للعالمين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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين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 وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 ان اول بيت يجعل الناس الى الذي دككا باركا وهدى للعالمين الايات كبر تعالى بعظمه بيته الحرام وانه اول البيوت التي وضعها الله في لعبادته واقامه ذكره وان فيه البركات وانواع الهدايات وتنوع المصالح ومنافع العالمين شيئا كثيرا وفجرا غزيرا وان فيه ايات بينات تذكر بمقامات ابراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر مقامات سيد الرسل وإمارهم وفي الحرم الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا وديدا فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه نجمناتها وتكتب تصفيلاتها أوجب الله حجث عن المكلف المستطيع عليه سبيلا وهذا يقدر عن أنصوليه بأي مركوب مناسبه وزاد يتزوده ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع مركوبات الحادثة والتي ستحدث وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكام صالحة لكل زمن وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها فمن أدعى ذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ثم يقول سبحانه قل يا أهل كتابنا تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل كتاب فمع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم وابدخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبعوا لعلمائهم الله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أسمى الجزاء وأوفا ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا انطيعوا فريقا من ذي كتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين لما أقام الحدج على كتاب وتبقاهم بكفرهم وعنادهم حذر عباده المؤمنين عن اغترابهم وبيّن لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إبراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان ولكن ولله الحمد أنتم يا معاشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته محاسنة ومناقبه فضائله وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم واعتصنتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحل أن يردوكم عن دينكم لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة في الأساس المفريقة في الأنوار تنجد إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل لغاية وأفضل مطلوب ومن يعتصن بالله يتوكل عليه ويحمي ويحتمي بشماه فقد هدي الى صراط المستقيم وهذا فيه الحث على الاعتصام وانه السبيل للسلامه والهدايه ثم يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا استقيموا حق تقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون هذه الايات هي حث الله عباده من حق تقوى وأن يقوم وترك معصيته له بذلك وأن يقوم دينهم بحبله الذي أنصره وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه والاجتماع على ذلك وعدم التفرق وان يستدينوا ذلك الى الممات وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمه وهو انهم كانوا اعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين والف بين قلوبهم وجعلهم اخوانا وكانوا على شفا حره من النار فانقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعاده كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى شكر الله والتمسك بحبله ومرهم بتتمين هذه الحالة والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من يقامة دينهم لأن تصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية يدعونا الخير وهو الدين أصوله وفروعه وشرائعه ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف شرعا وعقلا وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا أولئك هم يفلحون المدركون لكل مطلوب النادين من كل مرهوب ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم ومتصدين خطابة ووعظ الناس عميما وخصوصا ومحتسبون الذين يقومون بإنزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين وينهؤهم عن المنكرات، فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام برصيحة عامة أو خاصة إنه داخل في هادئة كريمه ثم منهاهم عن سلوك نسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات هل يوجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا ولم يصفر ذلك عن جهل وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض ولهذا قال وأولئك لهم عذاب عظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 وأما الذين بيضت غدوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمم قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 والله عليم بالمتقين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيات بني تعالى ما يكون هذا متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيتين خبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة وأنه تبيض وجوه أهل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وانتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويثب عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون وتسود وجوه للشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا وأنهم يبقون فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فكيف اخترت الكفر على الايمان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ثم يثني تعالى على ما قصته على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وعدائه وما عده لهؤلاء وللآخرين العقاب وأن ذلك فضله وعدله وحكمته وأنه لم ولم ينقص من أو يعذب بغير ذنبه يحمل غيره ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له كماما يكي والتصرف والسلطان فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور فيجاز المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم فكثيرا ما ينكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة ليبين عباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام السرعية والأحكام الجزائية هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة ومن سواهم المخلوقات محكوم عليها ليس لها من أمر شيء ثم يقول سبحانه كنتم خير, كنتم خير أمة حجث الناس الآيات هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه أسباب التي تميزوا بها وفاقوا, بها وفاقوا سائر الأمم وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وعمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجمعاً بيتكمل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان وبيتكمل النس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان وأنها الكتاب لو آمنوا به ما آمنت به لا اهتدوا وكانوا خيراً لهم ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله محاربون المؤمنين ساءون في إضغارهم بكل مقبيرهم ومع ذلك فلن يضروا مئين إلا أذن باللسان وإلا فلو قاتلوهم لولوا الادبار ثم لا ينصرون وقد وقع ما أخبر الله به فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونشر الله المسلمين عليهم وهذا إخبارا من الله تعالى أيضا أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون أين نافقه ولم يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبو يؤمن به يرضخون لأحكام إسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل من الناس أي إذا كانوا تحت جلات غيرهم ونظارتهم كما شهد حالهم سابقا ولاحقا فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فيسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدها لهم كل سبب وباء بغضب الله أي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة ومسكنة والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق أي ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد تلك العقوبات المتنوعة عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب وإنما بأجراه عليهم بسبب رعيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم الرسل وجناياتهم فضيعة ثم يقول سبحانه ليسوا سواءا من كتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آناء الليل وهم يستدون الآيات. لما ذكر الله محليهم من الكتاب بين ح بين حالة المستقيم منهم وأن لهم أمة يؤمنون أصول الدين وفرعه يؤمنون بالله ومن الآخرة ويأمرون بالمعروف وهو الخير كله وينهون عن المنكر وهو جميع الشر. كما قال تعالى ومن قوم سامة يهدون بالحق وبه يعدلون ويساعدون في الخيرات. ومسارعة الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها فهو وصف لهم بفعل الخيرات وانبادرت إليها وتكملها بكل ما تم به من واجب ومستحب ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله سيقبله حيث كان صادرا عن إيمان وإخلاف فلن يكفروه يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر، الله عليم بمتقين أهم الذين قاموا بالخيرات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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 قد بينا لكم الْآيَاتِ إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الْغَيْظِ قل موتوا بغيضكم إن الله عليم بذات الصدور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 ك للمؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.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 وما النصر إِلَّا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أَوْ يكبتهم فينقلبوا خائبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون بين تعالى ان الكفار والذين كفروا بايات الله وكذبوا رسله انه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع وان اموالهم واولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا, لا تفيدهم شيئا وأن نفقاتهم التي انفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل وأن مثلها كمثل حرف أصابته ريح شديدة فيها صر أي برد شديد أو نار محرقة فألكت ذلك الحرف وذلك بظلمهم, قبل بظلمهم فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب وإنما ظلموا أنفسهم وهذه كقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدون عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخينوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا الآيات هذا تحيون الله بعباده عن مغاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة واصدقاء يسرون إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين فوضح لعباد المؤمنين الأمور الموجبة البراءة منهم للبراءة من اتخاذ بطاة بأنهم لا يألونكم خبالا اي هم حريصون غير المقصرين في إصابة ريدكم قد بيث الغضاء من كلامهم وفلتات السنتهم وما تخفي صدورهم من الغضاء والعداوه أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وافعالهم إن كانت لكم فهم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم وأيضا فمن يدين محبتهم واتخاذ الأولياء أو بطانة فقد تعلمون منهم من الحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم فأنتم مستقيمون على أجل رسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وهم بأجل الكتب وأشرة الرسل وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه فكيف تحبونهم هم لا يحبونكم وهم يداهرونكم ويلافقونكم فإذا نقولكم قالوا آمنا وإذا مع عبن جنسهم عبوا عليكم الأنامية من, من شدة الغيظ والبغض لكم ويدينكم قال تعالى قل موتوا بغيظكم أي سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوكم وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون إن الله عليم بذات الصدور فذلك بين لعباده الأمين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار ان إن تمسسكم حسنة عز ونصر وعافية وخير فسؤهم عند تصيبكم سيئة من إدانة العدو أو حصول بعض النفوذ الدنيوية يفرحوا بها وهذا وصف العدو وهذا وصف العدو الشديدة عداوته لما بينت على شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمن بالصبر وازم التقوى وأنهم إذا قاموا بذلك فليبر فليبرهم كيد أعدائهم شيئا فإن الله محيط بهم وبيعملهم وبمكائدهم التي لا لكم فيها قد وعدكم عند قيام التقوى أنهم لي لا يضرونكم شيئا فلا تشكوا في حصول ذلك وإذ غدوت من, من أهلك تدوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخر قصة وذلك يوم حج حين خرج صلى الله عليه وسلم مصمين حين وسلم فكون بجمعه لا قليب من حج فنزلهم صلى الله عليه وسلم منازلهم ورتبهم في مقاعدهم ونظمهم تنظيما عجيبا يدل على كمال رأيه وبراعته الكامله في فنون السياسه والحرب كما كان كاملا في كل المقامات والله سميع عليم لا يخفى عليه شيء من اموركم اذ هم الطائفة منكم ان تفشلا وهم بنو سلمة و حارثة لكن تولاهما الباري بوقفه ورعايته وتوفيقه وعلى الله فليتوكل المؤمنون فانهم اذا توكلوا عليه كفاهم ما اعانهم وعصمهم من وقوع ما ضرهم في دينهم ودنياهم وفي هذه آية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب ما العبد يكون توكله والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ونفع مضاره فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليه مصيبه أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليه من ومدر ليكونوا شاكرين ربهم ويخفف هذا هذا فقال إذ نصركم الله بذل وأنتم أذلة في عاددكم وعددكم فكانوا ثلاثمائة وضعة عشر في قلة ظهر ورثافة سلاح وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح فاتقوا الله لعلكم يشكرون الذي أنعم عليكم بنصره إذ تقولوا مبشرا للؤمنين مثبتا لجنانهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بنا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من من فورهم هذا أي من حملكم هذه بهذا الوجه يمزكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين أي معلمين علامة الشجعان اختلف الناس هل كان هذا إنجاد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قاله بعضهم أو أن الملائكة تثبيت من الله لعباده لعبادهم وإنقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من فسرين ويدلوا عليه قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليه العبد بل يعتمد على الله أن الأسباب متوفرها فيها طمئة وثل القلوب وثبات كل على الخير يقطع طرفا الذين كفروا أو يكبثهم فينقلب فينقلبوا خائبين أي نصر الله بعبادهم أمين لا يعدي أن يكون قطعا لطرف من الكفار أو ينقلب بغيظهم لم ينالوا خيرا كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرب القادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وللحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه ليس لكم من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم وحد فكسر باعيته وشج في رأسه جعل يقول كيف يفرح قوم شج وجه نبيهم وكثبوا باعيته فأنزل الله تعالى في هذه الآية وضيّن أن الأمر كله لله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر شيء لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبدية ربهم مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء ين جاءوا دارهم ايها الرسول او استبعدت فلاحهم لهدايتهم ان شاء الله تاب عليهم ووقعن الدخول في الاسلام وقد فعل فئن اقرى اولئك هداهم الله فاسلموا وان شاء الله عذبهم فانهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه نخبر تعالى أنه متصرف في العالم علوم والسفلي وأنه يأتوب على من يشاء فيغفر له ويخبر من يشاء فيعذبه والله غفور ورحيم من صفته اللازمة كمان المغفرة والرحمة وجود اغتضياتهما في الخلق والأمر يغفر التائبين ويرحم من قال لأسباب الموجبة للرحمة قال تعالى وآطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكل رباء ضعافا مضاعفها الآية تقدره مقدمة هذا التشجير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف وحد أن يعرف حده وما هو الذي أمر به يتمكى بذلك الامتثاله إذا عرف ذلك اجتهد واستعال بالله عن امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه وكذلك ذنهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل ثم اجتهد واستعال بربي بتركه وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الناهية والنواهي وهذه الآيات الكريمات قد اجتمت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحتى على فعلها واخبر عن جزاء أهلها وعلى, وعلى نواهي حتى على تركها ولعل حكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة الحب أنه تقدم أن الله تعالى وعد عباده أمهم أنه إذا صنوا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم كما في قوله تعالى وإن تخبروا وتتقوا يضركم كيدهم شيئا ثم قال وان تخبروا وتتقوا ياتوكم من فوق هذا وينلكم ربكم الايات فكان النفوس اشتاقت الى معرفه خصائص التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعاده فذكر الله في هذه الايات أهم خصائي التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى ويدل على ما إن الله ذكر في هذه مرات مرة مطلقة وهي قوله عدة متقين مرتين مقيدتين فقالوا اتقوا الله واتقوا النار فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل ما في القرآن من قوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو ترخوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموج من امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح فنههم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة وذلك هم أعتاده للأهل الجاهرية ومن لا يباني بالأوامر الشرعية لأنه إذا حل الدين على المعشر ولم يحصل له شيء قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين وإما مزيد في المدة وتزيد وتزيد ما في دمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمة ويلتزم ذلك اغتناما لراحة الحاضرة فيزدل بذلك ما في دمتي أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع ففي قوي أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته لكثرة وتنبيه لحكمة تحريمه وأن تحريم الرباء حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم وذلك أن الله وجب انظارا معصر وبقى في ذنة من زيادة فإن زالوا بأفوق ذلك ظلم وتضاعف فيتعين على أن يمتقي تركه وعدم قربانه لأن تركه من مجمات التقوى والفلاح متوقف على التقوى فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت الكافرين بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي اختلاف درجاتها فإن المعاصي كلها خصوصا المعاصي الكبار تجري الكفر بل هي من خصال الكفر الذي عد الله النار لأهله فترك المعاصي ينجي من النار وبقي من سخط الجبار ويقي من سخط الجبار وأفعال الخير والطاعة تجلب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة ولهذا قال واعطيض الله والرسول بفعل الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي لعلكم ترحمون فطاعة الله وطاعة رسوله لأسباب حفظ الرحمة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويأتون الزكاها الآيات وصل الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وللحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين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 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الْمُكَذِّبِينَ هَذَا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين عمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإجراك جنة التي عرضها السماوات الأرض فكيف بطولها التي عدها الله للمتقين فهم أهلها وأعمال التقوى هي المنصرة إليها ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء أي في عسرهم نيسرهم إن أيسروا اكترون النفقة إن أعسروا لم يحتقون المعروف شيئا ولا قل والكاضل والغير أي إذا لهم من غيرهم أذية توجب غيرهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل هؤلاء لا يعملون مكتوب اطباع البشرية بل اكذلون ما في القلوب من الغير ويصبرون عن مقابات المسئ إليهم والعفن عن الناس ادخلوا في العفو عن الناس العفو عن كل من اتى إليك بقول أو فعل والعفو أبلغ من الكظم لأن العفو ترك المؤخذة مع السماح عن المسيء وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن أخلاق الرذيلة وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله ثم ذكر حالة أعمى من غيرها وأحسن وأعلى وأجل وهي الإحسان فقال تعالى والله يحب المحسنين والإحسان نوعان الإحسان في عباد الخالق والإحسان إلى المخلوقين فالإحسان في عباد الخالق فاسترها النبي صلى الله عليه وسلم يقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واما الاحسان والمخلوق فهو ايصال النفع الديني والدنيوي إليهم ونفع الشر الديني والدنيوي عنهم فيدخل ذلك في امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحه لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وايصال الصدقات والنفقات الواجبه والمستحبه إليهم على اختلاف احوالهم وتباين اوصافهم في ذلك لتبدل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات فمن قام بهذا الأول فقد قام بحق الله وحق عبيده ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم لذنوبهم فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي فظلموا لهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا يتوبة واستغفار فذكوا ربهم ما با... توعد به العاصيم وعددهم مستقيم فسالوه المغفرة يذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها فلهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم, جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيد عنهم كل محذور وجنات تجري من تحت الانهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والحبور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساخ الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم ونعم أجر العاملين عمل الله قليلا فأجروا كثيرا فعند الصباح يحمد القوم السرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موصرا وهذه الآيات الكريمات من جنة أبي السنة والجماعة على أن الأعماث تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة وجه الدلالة إلا ما يتم بلقي الآية التي في سورة الحديد نظر هذه الآيات وهي قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وأرض وعدة للذين آمنوا بالله ورسله فمنكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله وهناك قال أعدت المستقيم ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون إما قال تعالى قد خلت من قبلكم سنة الآيات وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة إخد المعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه لدى قبلهم أجيان الأمم امتحلوا وابتلوا منهم بقتال الكافرين فلم يزال في مداولة ومجادلة، فلم يزال في حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين، وآخر الأمر حصة الدولة على المكذبين، وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم تسير في الأرض بأبجالكم وقلوبكم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية. قد خواب ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم وذهب عزهم ملكهم وزال بذخهم وفخرهم أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت بالرسل وحكمة الله التي يمزح بها عبادة ليبلوهم وتبين صادقهم من كاذبهم ولهذا قال تعالى هذا بيان للناس اي دلاله ظاهره تبين الناس الحق من الباطل وهو لشرف إلى ما أوقع الله بالمكذبين وهو جو موعظه للمتقين لانهم هم المنتفعون بالايات فتهديهم من سبيل الرشاد وتعظهم وتزدرهم عن طريق الغي وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم أريهم من الله ليهلك من هلك عن بينه يحتمل في قوله هذا بيان للناس العظيم والذكر الحكيم بيان للناس عموما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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم ولا تهنوا ولا تحزنوا أي ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم مصيبة وابتليتم بهذه البلوى فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وأعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم وذكر تعالى أنه لا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه فالمؤمن المبتغى وعده الله من الثواب الدنيوي وإخروي لا ينبغي له ذلك ولهذا قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم سلاهم بما حصل لهم من هزيمة وضيّن الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فأنتم هم قد تساويتم في القرح ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ومن حكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفه الاخرى لان هذه الدار الدنيا منقضيه ثانيه وهذا بخلاف الدار الاخره انها خالصه للذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا هذا ايضا من الحكم انه يبتلي أنه يبتل الله عباده بالهزيمه والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق ولانه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الاسلام من لا يريده إذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن الحقيقة الذي يرغبه الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر مما ليس كذلك ويتخذ منكم شهداء فهذا أيضا من بعض الحكم لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض لهم أسباب ما تكرهه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم الله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله ولو أرادوا الخروج لاعد له عجة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين وليمحص الله الذين آمنوا وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب ويمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق ومن الحكم أيضا أن يقدر ذلك ليمحق الكافرين أي ليكون السببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة فإنهم, فإنهم إذا انتصروا بغوا وأزدادوا طغيان لأطغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذا استفهام, هذا استفهام إنكاري أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تقول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم ربخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه وذلك ان كثيرا من الصحابه رضي الله عنهم ممن فاته بدر كانوا يتمنون ان يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم قال الله تعالى لهم فقد رايتموه اي ما تمنيتم بعيونكم وانتم تنظرون فما بالكم وترك الصبر هذه حالة لا تليق ولا تحسن خصوصا لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم وإنما أنكر عليهم عدم العمل المقتضاها والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يقول الله سبحانه وما محمد الا رسول وقد خاتم من قبله الرسل الآيات يقول تعالى وما محمد الا رسول وقد خاتم من قبل الرسل أي ليس ببدع من الرسل بل هو من جنس الرسل الذين قبله وظيفتهم تبلغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره ليس بمخلدين وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله بل الواجب على الامم عباده ربهم في كل وقت وبكل حال ولهذا قال أفإن مات أو قتل من قلبتم على أعقابكم بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك قال الله تعالى ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه وإلا فالله تعالى غني عن وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين فلما وضحت تعالى من على عاقبيه مدح من ثبت مع رسوله وامتثل أمر ربه فقال وسيجل الله الشاكرين وشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال وفي هذه الآت كريمة يرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم وما ذاك إلا باستعداد في كل أمر من عمر الدين بعدة أناس من الكفاءات فيه إذا فقد أحدهم قام به غيره وأن يكونوا عمومين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضلة الصديق الأكبر أي بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا مرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين ثم اخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه فمن حتى ما عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب من ونرد بقاءه فلو وقع من أسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلغ أجله وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم فقال ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وسنجي الشاكرين ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر وكثرة وحسن ثم يقول سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الآيات هذا تسلية للمؤمن وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله جارية بذلك فقال وكأي من نبي أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير أي جماعات كثير من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والاعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك فما وهنوا لما أصابهم سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا أي ذلوا لعدوهم بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم ولهذا قال والله يحب الصابرين ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال وما كان قولهم أي في تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا والإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما حرم علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصر فسألوا ربهم مغفرتها ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم بهم الصبر بل اعتمدوا على الله وسألوها أن يثبت أقدامهم عند ملاقات الأعداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم فجمعوا بين الصبر وترك ضده والتوبة واستغفار ويستنصار بربهم لا جرم أن الله نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال فآتاهم الله تواب الدنيا من النصر والظفر وغنيمة وحسن ثواب الآخرة وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع منكدات وماذا كإلا أنهم أحسن لهم لهن الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء فلهذا قال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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين إلى قوله وبئس مثوى الظالمين. وهذا نهي من الله للأمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين المشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران ثم اخبر أنه مولاهم وناصرهم ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه يتولى أمرهم بلطفه ويعصمهم من أنواع شروع وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحدهم وليا وناصرا من دون كل أحد فمن ولاية وناصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم وقد فعل تعالى وذلك أن مشركين بعدما انصرفوا من, من وقعة الحج تشاوروا فيما بينهم وقالوا كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم فهموا بذلك فألقى الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا خائبين ولا شك أن هذا من أعظم النصر لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين إما أن يقطع طرفا ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وهذا من الثاني ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد وأصنام التي اتخذوه على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن فمن ثم كان مشرك مرعوبا من لا يعتمد على ركن وثيق وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق هذا حال في الدنيا وأما في الآخرة فأشدوا أعظم ولهذا قال ومأواهم النار أي مستقرهم الذي يؤون إليه وليس لهم عنها خروج وبئس مثوى الظالمين بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم ثم يقول سبحانه ولقد صدقكم الله وعدها الآيات أي ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله بالإتلاف وعدم اختلاف فاختلفتم فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور فعصيتم الرسول ما تركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال أعدائكم لأن الواجب على من نعم الله عليه بما حب أعظم من غيره فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله ورسوله منكم ما يريد الدنيا وهم الذين اوجب لهم ذلك ما اوجب ومنكم ما يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمروا ثم صرفكم عنهم أي بعدما وجدت هذه أمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحانا ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أي ذو فضل عظيم عليهم حيث من عليهم الإسلام وهداهم لشرائعه وعفا عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيباتهم ومن فضله على المؤمنين ألا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين وإن أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم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 قضا <تصفيق> الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول الله سبحانه إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الآيات يذكرون تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك فقال إذ تصعدون أي تجدون في الهرب ولا تلون على أحد أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء من قتال والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء بل الرسول يدعوكم في أخراكم أي مما يلي القوم يقول إلي عباد الله فلم تلتفت إليه ولا عرّجتم عليه فالفرار نفسه موجب لللوم ودعوة الرسول الموجبه تقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها فأثابكم أي جازاكم على فعلكم غما بغم أي غم من يتبعه غم غم بفوات النصر وفوات الغنيمة وغم بالهزامكم وغم أنساكم كل غم وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل ولكن الله بيطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه أمور لعباده أمين خيرا لهم فقال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات وغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرتي بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم ولهذا قال الله خبير بما تعملون ويحتمل أن معنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر وعلى مصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من خوف إذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورض الله ورسوله ومصلحة إخوانه المسلمين ولم أم الطائفة أخرى الذين قد أهمتوا أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم فلهذا لم يصيبهم من النعاس ما أصاب غيرهم يقولون هل لنا من أمر من شيء وهذا استفهام إنكاري أي ما لنا من أمر أي النصر والظهر شيء فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه وظنوا أن الله لا يتم عمر رسوله وأن هذه الهديمة هي الفصلة والقاضية على دين الله قال الله في جوابهم قل إن الأمر كله لله الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره وعاقبتها النصر والظهر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى يخفون يعني المنافقين في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال يقولون لو كان لنا من أمر شيء أي لو كاننا في هذه الواقعة رأي مشورة ما قتلناها هنا وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه وتزكية منهم لأنفسهم فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد شيء عن مضان القتل لا لا برز برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعرضها القدر والقضاء فإذا عرضها القدر لم تنفع شيئا بل لابد أن ينضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة وليبتلي الله ما في صدوركم أن يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان وليمحس ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة والله عليم بذات الصدور أي بما فيها وما أكنت فاقتضى علمه وحكمته عن قدر من أسباب ما به يظهر مخبأة الصدور وسرائر الأمور ثم يقول سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم انتقال الجمعان الآيات يخبر تعالى عن حال الذين هزموا يوم أحد وما الذي أوجب لهم الانفرار وأنهم من تسميل الشيطان وانه جسلط عليهم ببعض ذنوبهم فهم الذين ادخله على انفسهم ومكنه بما فعلوا من المعاصي لانها مركبه ومدخله فلو اعتصموا بطاعه ربهم لما كان له عليهم من سلطان قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ثم اخبر انه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يجب المؤاخذه والا فلو اخذهم لاستاصلهم ان الله غفور للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبه واستغفار والمصائب المكفرة حليم لا يعاجل من عصاه بل بل يستأني بهم ويدعوه للإنابة إليه والإقبال عليه ثم انتاب وأناب قبل منه وصيره كأنه لم يجرنه ذنب ولم يصدر منه من عيب فلله الحمد على إحسانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا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 فبِذِكْرِ رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَنِيًّا وَالْقَلْبُ لَنَفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. تقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا الإخوانهم إذا ضرموا في الأرض أو كانوا غزلا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلو الآيات. ينهى تعالى عباده المؤمنين. أن يشابه الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي هذا الأمر الخاص وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب إذا ضربوا في أرض أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا أي غزاه ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا كذب منهم وقد قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولكن هذا التكذيب لن يفدهم إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم مصيبة قال الله ردا عليهم والله يحيي ويميت أي هو المنفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدر فالله بما تعملون بصير فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور فإنما هو مما يبغي أن يتنافس فيه المتنافسون لأنه السبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعه من الله وما آلهم إليه فيجازي كلا بعمله فأين الفرار إلا إلى الله وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله أي برحمة الله لك ولأصحابك يقول الله ثم يقول سبحانه فبما رحمة من الله لئنت لهم أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أي ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامثلوا امرك ولو كنت فضلا اي سيئ الخلق غليظ القلب اي قاسيه لم فضوا من حولك لان هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء فالاخلاق الحسنه من الرئيس في الدنيا تجذب الناس الى دين الله وترغبهم فيه مع مالك صاحبه من المدح والثواب الخاص من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذنب والعقاب الخاص فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغيره أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمه ومعاملة الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله ثم أمره الله تعالى لأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم بالتقصير في حق الله فيجمعوا بين العفو والإحسان وشاورهم في الأمر هذه الأمر التي تحتاج استشارة ونظر وفكر فإن في استشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره منها أن المشاورة من عبادات متقرر بها إلى الله ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادث من الحوادث فاطمأن تليه نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم إنما ينظر المصلحة الكلية العامة للجميع فبدلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم بخلاف من ليس كذلك إنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه وإن طاعوه فطاعة غير تامة ومنها أن في استشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها في موضعته، فصار في ذلك زيادة للعقول ومنها ما تنتجه الاستشارة من رأي المصيب فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم فإذا كان الله يقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا فأغذرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره ثم قال تعالى فإذا عزمت أي على أمر من أمور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 وما كان لنبي ان يغل ومن يغلو اليات بما غل يوم الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول الله سبحانه ان ينصركم الله فلا غالب لكم أن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي إن يمددكم الله بنصر معونته فلا غالب لكم فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العزد والعدد لأن الله لا مغالب له وقد قهر العبادة وأخذ بنواصيهم فلا تتحرك دابة إلا بإذنه ولا تسكن إلا بإذنه وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فلابد أن تنخذلوا ولو عانكم جميع الخلق فقد ضمن ذلك الأمر باستنصار بالله والاعتماد عليه قضى من ذلك الأمر باستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة ولهذا قال وعلى الله فليتوكل المؤمن وتقدم المعمول يؤذن بالحصر أي توكلوا على الله لا غيره لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله ثم يقول سبحانه وما كان نبي أن يغل الآيات الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعا بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآيات الكريمة وغيرها من النصوص أخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وشر عيوب قد سنى الله تعالى أنبياءه عن كل ما يجنسهم ويقدح فيهم وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزاههم عن كل عيب وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته الله أعلم محيط يجعل رسالته فالمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم ولا يحتاج إلى دليل على فساد ما قيل فيه من أعدائهم لأن معرفته بنبوتهم تستلزم دفع ذلك ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال وما كان النبي أن يغل ان يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله من ثم ذكر الوعيد على من غل فقال من يغل ليأتي بما غل يوم القيامة اي ياتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاع أو غير ذلك يعده به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت الغال وغيره كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه وهم لا يظلمون أي لا يزاد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآثة كريمة لما ذكر عقبة الغل أنه يأتي يوم القيامة بما غله ولم أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغل يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع, من أنواع العاملين قد لا يوفون أتى بلفظ عام من جامع له ولغيره ثم يقول سبحانه افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله الايه اخبر تعالى انه لا يستوي من كان قصد رضوان الله والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ولهذا قال هم درجات عند الله أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم، فالمتبعون رضوان الله يسعون في نيل درجات عالية والمنازل والغرفات يعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم، المتبّعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين كل على حسب عمله، والله بصير بعملهم لا يخفى عليه منها شيء بل قد علمها وثبتها في اللوح المحفوظ. وَكَلَّمَ مَلَائِكَتَهُ الْأُمَنَاءُ الْكِرَامُ لِأَكْتُبُوهَا وَيَحْفَظُوهَا وَيُضْبِطُوهَا ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا آيَاتٌ هَذِهِ الْمِنَّةُ الَّتِي اللَّهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ أَكْبَرُ النِّعَمِ بِأَصْلِهَا وَهِيَ الِامْتِنَانُ عَلَيْهِمْ بِهَذَا يعرفون نسبه وحاله ورسانه من قومهم وقبلتهم ناصحا لهم موسيقا عليهم يتلو عليهم آياته يعلمهم ألفاظها ومعانيها ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوي الأخلاق ويعلمهم الكتاب إما جنس كتاب نديه القرآن فيكون قوله يتلو عليهم آياته المراد به الآيات الكونية أو المراد بالكتاب هنا كتابه. فيكون قد امتن عليهم بتعليم كتابة والكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وترفض والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن ووضع الأشياء مواضعها معرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين تعليم الاحكام وما به تنفيذ الاحكام وما بتدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه أمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من علماء الربانيين وإن كانوا من قبل بعثة, مح... بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ولا ما يزكي النفوس ويطهرها بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولما أَصَابَتْكُم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 وَقِيلَ لَهُمْ تعالوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ۚ وَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۖ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ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 وَأَنَّ الله لا يضيع أَجْرَ المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أَحْسَنُوا منهم واتقوا أجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قلوه من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هذا تسلية من الله تعالى لعباده منهم هنا أصابهم ما أصابهم يوم أحد فقتل منهم نحو سبعين فقال الله إنكم قد أصبتم يوم شكين مثليها فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين فليهني الأمر والتخفة المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار قلتم أنا هذا أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا قل هو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعفيتم من بعد ما راكم ما تحبون فعودا على أنفسكم باللوم واحذروا من أسباب, من أسباب مرضية إن الله على كل شيء قدير فإياكم وسوء الظن بالله فإنه قادر على ولكن له أتم الحكمة في ابتلاءكم ومصيبتكم ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض المقدر أن ما أصابه من منتقى الجمعان جمع مسلمين وجمع الشركين في أحد من القتي والهزيمة أنه بإذنه وقضائه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه والأمر القدري إذا نفذ لم يبقى إلا التسليم له وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة وأنه يتبين بذلك المؤمنون المنافق الذي لم الذين لما أمر لمَ أمروا بالقتال ولأقي لهم تعالى القاتل في سبيل الله أي ذبا عن دين الله وحماية الله وطلبا للغضات الله أو يدفعوا عن حارمكم بلدكم إن لم تكن لكم نية صالحة فأبو ذلك واعتذروا بأن قالوا لو نعلم قتال لتبعناكم أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم وهم كذبه في هذا قد علموا وتيقنوا وعلم كل احد ان هؤلاء المشركين قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما اصابوا منهم وانهم قد بذلوا اموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد واقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور انه لا يصير بينهم بين قتال خصوصا لقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم هذا من المستحيل ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين قال تعالى هم للكفر يومئذ أي في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج عمع المؤمنين أقربوا منهم للإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم وهذه خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطلون ضده في قلوبهم وسرائرهم ومنه قولهم لو نعلم القتال لاتبعناكم فإنهم علموا وقوع القتال يستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع علاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن علاهما لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا الدين فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن عيال والأوطان الله أعلم بما يفتمون فيبديه لعباده عباده ويعاقبهم ويعاقبهم عليه ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكريب بقضاء الله وقدره قال الله رد عليهم قل فدرأوا أي يدفعوا عن أنفسكم موت إن كنتم صادقين أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدروا على ذلك ولا تستطيعونه وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون في خصلة كفر وخصلة إيمان وقد يكون إحداهم أقرب من أخرى ثم يقول سبحانه ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هذه الآيات كريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وممن الله عليهم به من فضله وإحسانه وفي ضمنها تثليت الأحياء عن قتلهم وتعزيتهم وتنشيطهم القتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك علاء كلمة الله أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها الذي يحذر من فواته من جبن عن قتال وزهد في الشهادة بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه متنافسون فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته وفهم عند ربهم اقتضيعوا ودرجتهم فقربهم من ربهم يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصه إلا من أمام به عليهم ومع هذا صاروا فرحين بما آتاهم الله من فضله أي مغتبطين بذلك قد قرفت به عيونهم وفرحت به نفوسهم وذلك ذي حسنه وكثرته وعظمته فكمال اللذة في الوصول إليه وعدي المنغص فجمع الله لهم بين نعيم البدن بذزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله فتم لهم النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون بالذين من حق بهم من خلفهم أن يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين من حقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزمي كما لا يستبشرون بنعمتهم من الله فضل اي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به وهو نعمة ربهم وفضلهم وإحسانه فأن الله لا يضيع عجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيدهم من فضله فما لا يصل إليه سعيهم وفي هذه الآيات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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بِنِعْمَةٍ من الله وفضل لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إِنَّمَا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهوم الله الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منه واتقوا أجل عظيم الآيات لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى النجينة ندب أصحابه للخروج فخرجوا على ما بهم وإجراح تجابة لله ولرسوله فوصلوا الى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم ان الناس قد جمعوا لكم وهم باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا فلم يجدهم ذلك الا ايمانا بالله واتكالا عليه وقالوا حسنا الله اي كافينا كل ما اهمنا ونعم الوكيل المسيب اليه تجدير عباده والقائد الصالحون فانقلبوا اي رجعوا بنعمه من الله وفضل لم يمتصهم سوء وجاء الخبر المشركين ان الرسول واصحابه قد خرجوا ليكم ونجوا من تخلص منهم فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة فرجعوا الأولين بنعمة من الله فضل حيث من عليهم بالتوفيق وخروج بهذه الحالة وانتكال على ربهم ثم إنه قد كتب لهم أجر غزات تامة فسبب الثاني بطاعة ربهم فتقواهم عن ناطيته لهم أجر عظيم ثم قال تعالى إنما ذلك من الشيطان يخيف أولياءه أي إلا ترهيباً رهباً ومسلكين فقالوا لهم جمع لكم داع من دعاة الشيطان يخيف أولياءه الذين علم إيمانهم أو ضعف فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين. أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا تصرفون إلا بقدره بل خاف الله الذي ينصر أولياءه الخائفين إياه ان يستجيب لدعوته وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وانه من لوازم الايمان فعلى قدر ايمان العبد يكون خوفه من الله والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عن الخلق مجتهدا في هدايتهم وكان يحزن اذا لم يهتدم قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شده رغبتهم فيه وحرصهم عليه انهم لا يضروا الله شيئا الله ناصر دينه الله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ امره من دونهم فلا تبالدهم ولا تحتل بهم إنما يضرون ويسعون في ضر أنفسهم بثوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه ويرادته أن لا يجعلهم نصيبا في الآخرة من ثوابه خذلهم فلم يوفقهم بما وفق وثق إليه أولياءه وراد به خيرا عدلا منه وحكمه لعلمه بأنهم غير ذاكين على الهدى ولا قابل الرساد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم ثم اخبران الذين اختاروا الكفر على الايمان فرغبوا فيه رغبة من يذل رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضر الله شيئا بل در فعلهم يعود على انفسهم ولهذا قال ولهم عذاب أليم فكيف يدرون الله شيئا فهم قد ذهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبه بالكفر بالرحمن فالله الله غني من عنهم وقد قيد لدينهم عباد الأبرار أذكياء سواهم وعد لهم من ارتباه ويسركه أهل البصائر والعقول وذي الألباب والرجال الفحول قال الله تعالى إن آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرروا إذ قال سجدا الآيات ثم يقول سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا ان ما لهم خير لانفسهم ان ما من دي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الا يظلم الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله ان تركنا اياهم في هذه الدنيا وعدم استئصالنا لهم واندائنا لهم خير لانفسهم محبه منا لهم كلا ليس الامر كما زعموا انما ذلك لشر يريده الله بهم وجدت عذاب عقوبة إلى ولهذا قال إنما من لي لهم يزداد اثما ولهم عذاب مهم فالله تعالى ينهر الظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر فليحذر الظالمون من امهال ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال فصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي الحلقة القادمة غدا إن شاء الله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 والله بما تعملون قدير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول لكم عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد لله الرحمه الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه ما كان الله ليضر من المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآيات إذا كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليهم اختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمة أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده فاقتبت حكمته الباهره أن يبتلي عباده ويكتلهم بما به, بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والانتحان فرسل الله رسله وأمر بطاعتهم وليقواب لهم والإيمان بهم ووعدهم على الايمان والتقوى أن أجر العظيم فانقسم الناس بحسب اتباع الرسل قسمين مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين وكافرين يرتب ذلك السواب والعقاب وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه ثم يقول سبحانه ولا يحسب الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم الآيات أي لا يظن الذين يدخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله واحسن إليهم به وعمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فذخروا بذلك وأنسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم يؤادلهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه اي يجعلوا ما بخلوا به طوقا في اعناقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح ان البخيل يمثل له ماله يوم القيامه شجاعا أقرع له زوجتان ياخذ بلهزمتيه يقول انا مالك انا كنزك وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الايه فهؤلاء يحسبون ان بخلهم نافعه مجزل عليهم انقلب عليهم الأمر وصار من أعظم ضارهم وسبب عقالهم ولله ميراث السماوات والارض أي هو تعالى مالك الملك وترد جميع الاملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم جرهم ولا جمار ولا غير ذلك من المال قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي أن يجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما اعطاه الله أخبر اولا من أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمه ليس كل للعبد بل فضل الله عليه وإحسانه لم يصل اليه منه شيء فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه ولأن إحسانه للاحسان الى عبيده كما قال تعالى وأحسن كما أحسن الله اليك فمن تحق أن ما بيده وفضل من الله لم يمنع فضل الذي لا بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه للآفات ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع إلى الله ويرثه تعالى وهو خير ورسيل فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال والله بما تعملون خبير فاذا كان خبيرا بأعمالكم جميعا ويستجل ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم يتخلف من في قلبه مثقال ذره من ايمان عن الانفاق الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بامساك الذي به العقاب ثم يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا اقبح المقاله واسمعها واثمجها فاخبر انه سمع قد سمع ما قالوا وانه سيكتبه ويحفظه مع افعالهم الشنيئه وهو قتله من الانبياء الناصحين وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ذوقوا عذاب الحريق يحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم فانه ليس بظمام العبيد فإنه منزه عن ذلك وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخاذي والقبائح التي اوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب قد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك وذكرونهم في الحاصب عازورا من رؤساء علماء اليهود في المدينة وأنه لما سمع قول الله تعالى من الذي يقيد الله قرضا حسنا فأقرض الله وأقيد الله قرضا حسنا قال على وجه التكبر والتجرؤ هذه المقالة قبحه الله فذكره الله عنهم وأخبر أنه ليس لبدع من سمائهم بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الانبياء بغير حق هذا القيد به أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم لشناعته لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهنا قل قد جاءكم رسل من قبلي بالذي جنات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكفاب المنير كل نفس زائقة الموت وإنما توفق فَأَنَّى أُدُورُك يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا في أموالكم وأنفسكم ولا من الذين أوصل الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيرا وإن تخبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه الذين قالوا إن الله عهد إلينا أما نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الآيات قل تعالى عن حال هؤلاء المسرين القائد وإن الله عهد إلينا أن تقدم إلينا واوصى أن لا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بيسبب على الله وحصل آية الرسل بما قالوه من هذا الإفت المبين وأنه لم يؤمنوا برسول لم يأتيهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك نطيعون من منتجمين عهده وقد علم أن كل رسول يرسيه الله يؤيده من الآيات والبراهين بما على مثله آمن البشر ولم يقترها على ما قالوه ومع هذا فقد قالوا إسكن لم يلتجموه وباطلا لم يعملوا به ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات الدالات الناس على وبالذي قلتل لأن أتاكن لقربان تأكله النار فلما قتلتموه ان كنتم صادقين اي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار وقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم ثم بشى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال إن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك اي هذه عارف الظالمون وجأبهم الكفر بالله وتكذيب رسول الله وليس تكذيبهم رسول الله عن تخير بما اتوا به أو عدم تبين حجه بل قد جاءوا بالبينات أي فريد في العقليه والبراهين النقليه والزجر أي كتب من المنزله للسماء التي لا يمكن ان ياتي بها الرسول والكتاب المنير في الاحكام وبيان ما ثبت عليهم من المخالفه العقليه ومنير ايضا للاقدام الصادقه اذا كان هذا عادتهم في عدم ايمان الرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك امرهم ولا يهمك شانهم ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت الآية هذه الآية كريمة فيها التجد في الدنيا بثنائها وعدم ذقائها وأنها متاع غرور تسل بذفرتها وتخدع بغرورها وتغر بمحاكمها ثم هي منتقله منتقل عنها الى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عم هذه الدار من خير وسر فمن يزخزها اي اخرج عن الله يدخل الجنة فقد فاز حصلنا رفوز العظيم بالنجاة من عذاب الأليم ونصول إلى جنات النعيم التي فيها ما ملاعي رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب قلبكر ونصول الآية أن من يجهز عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يهز بل قد شقي السقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي وفي هذه الآية كترة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه أن العاملين يجدون فيه بعض الجزاء مما عاملوه ويقدم لهم اني وجد مما اسلفوه يفهم هذا من قوله انما توفون اموركم يوم القيامه اي توفيه الاعمال التامه انما يكون يوم القيامه واما دون ذلك فيكونوا في, في البرزخ بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله وليذيقنهم لهم العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ثم يخبر تعالى ويخاطبوا انهم سيبتلون في اموالهم من النفقات الواجبه والمستحبه ليستعرض لأثليث لا فيها في سبيل الله وفي أمزكين ليستكليث لأعباء التكارب التقيلة على كثير من الناس كالجهد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراع وكالأمراض التي تصيب في نفسه أو من يحب. وتسمعون من الذين أوثوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا ليبطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم وفي إخباره لعباد المؤمن بذلك عدة هوائه منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك يتميز المؤمن الصادق من غيره ومنها أنه تعالى يقدر عليهم الأمور لما يريده بهم الخير ليعلي درجاتهم من سيئاتهم وليزداد ذلك إيمانهم ويكم به إيقانهم في مهد أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما منها أن نوصرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه. فيهلوا عليهم حمله وتخف عليهم مؤلته وينجأوا للصبر والتقوى ولهذا قال فإن تصبروا وتتقوا اي إن تصبروا على ما لا يكون من أم في أموالكم وأنفسكم من البتلاء ومن وعلى اذيه الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تني به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صدركم الحد الشرعي، من الصبر في موضع لا يحل لكم في احتمال بل وظيفتكم في الانتقام من اعداء الله فإن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يتقلها إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء بهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته يقول الله سبحانه ادخذ الله ميثاقا الذين اعطوا كتابا تبينه للناس ولا تختمونه فنبديه وراء ظهور وستوي به ثمنا قبيلا. فليس ما يصرون الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين الناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يقتلهم ذلك ويبخل عليهم به خصوصا اذا سالوه او وقع ما يذم ذلك ان كل من عنده علم يجب عليه بترك الحال المبينه أن ويوضح أن الحق من الباطل فأما الوثقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمه الله ابتغاء أمر ذات ربهم وشفقة على الخلق وخوف من إذن الكتمان واما الذي نعث كتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبدوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل فجرؤوا على محارم الله فجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق والسرع بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهم حصلهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال حقيرة من من المتدعين أهواءهم أن يقدموا سهواتنا الحق أدئس ما يسترون لانه أخص العيد والذي رغبوا فيه والذي رغب عنه وهو بيان الحق في الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدينية أعظم المطالب وأجلها فلم يختاروا الدنيا الخشيس ويفرقوا الغالي النفيس إلا يسئ حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلح لغير ما قل يقوله ثم قال تعالى لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا أي من القبائح والباطل القيدي والفعلي ويحبون ان يحمدوا بما لمفعلوا أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه فجمعوا بين فعل الشر وقوله وانفرحوا بذلك ومحبه أن يحمدوا على فعل الخير ذي ما فعلوه فلا لهم بذفاجة من العذاب اي بحل نجوة منه وسلامه بل قد استحقه هو سيصلون ولهذا قال ولهم عذاب اليم ويدخلوا فيها بدعه كريمه اهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم الرسول للرسول وجعلوا انهم يحقون في حالهم ومقالهم فقد يرث كل من بدع بدعه القولية او فعليه وفرح بها ودعا اليها وجعل انه يحق غير الكل كما هو الواقع وله بدع. وجلت الايه المفهومه على, على ان من احب ان يحمد ويتلى عليه بما فعله من خير واتباع الحق اذا لم يكن قصد بذلك الرياء والسمعه انه غير ممنون بل هذا لامر مطلوبه استخبر الله انه يجزي بها في الاعمال والاقوال وانه جاز بها خواص خلقه وسالوها منه كما قال ابراهيم عليه السلام وجعل لي رسالا فقط في الاخرين فقال سلام عليكم في العالمين الا كذلك الذي المحصوم وقد قال عباد الرحمن وجعلنا للمتقين امانا وهمنع عن عَلَى على عبده الَّتِي التي تحتاج والذكر. ثم يقول سبحانه ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير اي هو المالك للسماوات والارض وما فيهما من الخلق المتصرف فيهم بكمال القدره وبديع الصلعه فلا ينتمع عليه عليهم احد ولا يعجزه احد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين إلى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه إن في خلق السماوات الأرض واختلاف الليل والنهار لآيات نؤل الألباب خذر تعالى إن في خلق السماوات أرض واختلاف الليل والنهار لآيات نؤل الألباب وفي ظني ذلك حس العباد على التفكر فيها والتبثل بآياتها وتجبر خلقها وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعملها وذلك لأن فيها من آيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقرع يتفكر ويجذب أفئلة الصادقين ينبه العقول الميره على جميع المطالب الإلهية فأما تفسر ما استمت عليه فلا يمكن مخليقا أن يحصره ويحيط ببعضه وفي الجنة فما فيها من عظمه والسعه وانتظام السير والحركه يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته وما فيها من إحكام واتقان وبديع الصنع وطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه وما فيها من منافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول ذره ووجود شكره وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وانه لا يشرك به وأنه لا يترك به سواه وأن لا يترك به سواه ممن لا يملك نفسه ولا لغيره مثقال ذره في أرض ولا في السماء فخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم ينتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا ثم وصف الله في جميع قياما وقعودا وعلى جنودهم وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب فيدخل في ذلك الصلاة القائمة فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وأنهم يتفكرون في خلق السماوات أرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها وجل هذا على أن تفكر عبادة أصناف عبادة من صفات أولياء الله العارفين إذا تفكروا بها عرفوا أن الله لن يخلقها عبثا فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك من للحق وللحق بل خلقتها مستمره الحق حق فقنا عذاب النار لان تعصمنا من السيئات وتوفقنا للاعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار فتظنوا ذلك سؤال الجنة لانهم جاوقهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله باهم الامور عندهم ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته اي للحصول على السخط من الله ومن ملائكته واوليائه ووقوع الفضيحه التي لا نجاة منها ولا منقذ منها ولهذا قال وما للظالمين الانصار ينقذونهم من عذابه وفيه جنات على انهم دخلوها بظلمهم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس اليه ورغبهم فيه في أصوله وفروعه فآمنا أن أجبناه مبادرة وثارعنا إليه وفي هذا إخبارهم لمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهب للسيئات والذي منع عليهم بالإيمان يمن عليهم بالأمان التام وتوفنا مع الأبرار تضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون عبد من أبرار استمرار عليه والثبات الى الممات ولما ذكروا توفيق الله اياهم الايمان وتوسلهم به الى تمام النعمه سأله الثواب على ذلك وان ينجز لهم ما وعدهم به على السنه رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز لرضوان الله وجنة في الاخره فانه تعالى لا يخلف الميعاد فاجاب الله دعاءهم وقد يتضرعهم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض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 لا يغرن تتقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئت المهاد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 وَإِنَّ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أُنْزِلَ إليكم وما أُنْزِلَ إليهم خاشعين لله وَأَشْعَيْنَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا ايها الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيء عمل عامل منكم من ذكي من او انثى بعضكم من بعض الايات أي اجاب الله دعاءهم دعاء العباده ودعاء الطلب وقال امنوا لا اذير عمل عامل منكم من ذكر من او انثى فجميع ثل قيم فواجعالهم كاملا ويثرا اي كلهم على حد سواء في والعقاب فالذين هاجروا يخرجون ديارهم وعوذ في سبيل وقاتل وقتل فجمع بين الايمان والهجره ومفارقه المحبوبات من الاوطان والاموال فما ضمن ربهم وجاهدوا في سبيل الله لاكثرن عنهم سيئات وادخلنهم جناتهم من تحت الانهار ثوابا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل الله عنده حسن الثواب مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب به بما, بما يقدر عليه العباد وهذه الايه ثم يقول سبحانه لا يغرنك, من لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وهذه الآية المقطب منها التثبيت عما يحصل الذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد لأنواع التجارات والمكاسب والنجاة لأنواع العلم والغلبة في بعض الأوقات إن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا هذه على حاله تكون كافر لقد رايت ما تؤمن اليه وان من ربهم ام يؤمنون به فمع ما يحصلهم لهم من عز الدنيا ونعيمها لهم جنات من تحت انهار خالدين فيها فلو قدر انهم في دار الدنيا قد حصلهم كل بؤس وشدة وعناد وشقه فكان هذا بالنسبه النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحضور والبهجه مجرا يسيرا ومنحه في صدور محنه ولهذا قال تعالى وما عند الله خير الابرار وهم يدبرون قلوبهم ويدبرت اقوالهم وافعالهم فافادهم البر واحمنهم البر اجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما ثم يقول سبحانه انم اله كتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليه الخاسر الا الايات يوم الايه كتاب طائفه موفقه للخير من عند الله ومن لا يؤذى عليكم وهذا هو الإيمان النافع لا تملئ بعض الرسل والكتب ويكفر بعض ولهذا لما كان إيمانهم عاما, حق عاما حقيقيا صار نافعا فأحدثهم خشيه لله فأحدثهم خشفا الله وخضوعهم لجلاله أن ينجد من القياد لأوامره ولوه. وليقوف عند خليجه وهؤلاء الكتاب والعلم الحقيقة كما قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ويثمن خشيه لله أنهم لا يستروا بأيات الله ثمن قليلاً فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أصحاب الحرافين ويجتمون لنا أنزل الله ويسترون به ثمناً قليلاً فأن هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدين عن الدين ونقوف مع بعض خبير النفس السفليه وترك الحق الذي اكبر أكبر حظ وفيد في الدنيا والآخرة فاثروا الحق وبيّنوه وجعوا وحذروا عن باطل فاثابهم الله على ذلك لان وعدهم الاجر الجزيل والثواب الجميل أخبرهم بقربه وانه سريع الحساب فلا يسترق الى وعدهم الله لان ما هو آت يحقق حصوله فهو قريب ثم حض المؤمن على ما يرسل من الفلاح فهو الفوز بالسعادة والنجاح وان الطريق ليصل الى ذلك بدون الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي والصبر على المصائب وعلى الأوامر التقوى عنه، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك، والصبرة، والملائمة والكلا على ذلك، على الدوام، ومقاومه الأعداء في جميع الأحوال، والمرابطه فهو من كل محل يخاف من وصول العدو منه، وأن يرتب اعداءهم ويمنعهم يصول إلى مقاصدهم، لعلهم يخضون يفوزون بالمحوب الديني والدنيوي والاخروي وينجون من مكره كذلك، فأعلم من هذا؟ انه لا سبيل الفلاح بدون الصبر والمثابره والمرابة في النذكورات فلم يفلح من أفلح إلا بها ولنفت أحدا من فلاح إلا بخلال بها أو بضعبها والله يوفق ولا حول ولا قوة إلا بالله تم تفسير سورة آل عمران والحمد لله على نعمته ونساله تمام النعمه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإذا الحلقة القادمة غدا إن شاء الله